يا ايها الذين امنوا اذا نودي الى الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك قاهر لكم ان كنتم تعلمون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 والله خائر من اللهو والنسجاره والله قاهر رازق بسم الله الرحمن الرحيم اجاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم ان جاء الرسول والله يشهد ان المنافقين كاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فُطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَإِذَا أَنْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ تَشْمَخُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ كُتُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يحشبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم طات لهم الله أنا يؤفكون